وفي رواية لهذه القصة عند أحمد من حديث بسعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل الحرام ولم يكن في الأنصار كان يعطي المؤلفة مئة مئة من الإبل والأنصار فقراء حال أكثر ما كان قال ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القادة أي انتشرت فيهم نقول يتكلمون بهذا الأمر حتى قال قائله لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل علي سعد الله الله عليه سعد ابن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أموسه لما صنعت في هذا الفيء الذي أصدت قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال فأين, فأين أنت من ذلك يا سعد يعني على الكبار أن يطفئوا نار الفتن وأن يهدئوا الناس وينشدوهم للحق هذا رسول الله لا يفضنكم فقال فأين أنت من ذلك يا سعد فقال يا رسول الله معنى إن مؤ من قومي ومعنى قال فاجمع لي قومك في هذه الحضيرة قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحضيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم ومن دخل ما يذكر أنه هو أبو بكر فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل الله وأثنى عليه بالذي هو له أهلهم ثم قال يا معشر الأنصار ما قالتهم بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعانى فأغناكم الله وأعداء فأنف الله بين قلوبكم قالوا بل الله ورسوله أمنوا أفتح قال ألا تجيبوني يا محشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أنا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فأويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما يسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشى الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لو للهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وابناء ابناء الأنصار قال فبكى القوم حتى اخضب حتى اخضل لحاه وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرغ فالفيء وانوال بيت المال الاولى بها المصالح العامه واتهام السلطان بالجو بسبب ذلك جور وظلم وجهل وهذا باب يدخل منه أهل الفتن والخروج والثورات على الناس ويلبسون على الناس لجعل الناس بالحكم الشرعي وقد تكون الدول تمر بأزمات كبيرة وتقيب علم الجهاد وتصرف المليارات من الدراهن وتنفق لحفظ بيضة, بيضة بلاد الإسلام وتدافع عن أهل بلدها ثم تقتضي المصلحة مثلا أن ترفع الدعم عن شيء مما كانت تدعمه فترتفع أسعاره قليلا فيضج بعض الناس هذا من الفتاة نبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في أحاديث كانوا يحفرون الخندق والرسول رابز على بطنه الحجر ليس عنده شيء وتمر بهم الأيام اليوم والثاني والثالث لا يذوقون ذواقا والجيوش إنما كان الرسول يقول من يجهز جيش العصرة له الجنة من يجهز من جهز غازيا فقد غزر من خلق غازيا في أهلي بخير فقد غزر فكان يتحملون لذلك قاعدة هذا الباب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أنقص من حق الإنسان شيء تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم قال من رحمه الله مبينا هذا الأمر العظيم قال من قال إن عنوال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء وأن وإن وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ بل يستحقون من الزكوات بلا ري وأما من الفيء والمصالح لا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح الآم ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأنوال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على التفاية فعلى المسلمين جميعاً أن يطعموا الجائع ويكسوا الآري ولا يدعوا بينهم محتاجاً يعني وظيفة من إطعامهم؟ وظيفة من؟ وظيفة المسلمين وعلى الإمام أن يصرف ذلك في المال المشترك الفاضل من المصالح العامة التي لا بد منها قال وقول القائل إن عناية الإيمان بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التي لابد الناس منها في دينهم ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم ليس لمستقيم لوجود قال حدها أن الغلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفع العامة الثاني أنما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهات والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد في كثير من ذوي الحاجات من الفسق والسندق يعني يقولون مثلا أهل المصالح العامة نياتهم فاسدة فيستدرك عليهم أن هذا موجود في كل حد قال ولوشه الثالث عنه قال غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحنهم محاويج أيضا بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى من يأخذ بمجرد الحاجة الوجه الرابع أن يقال العطاء إذا كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك إعطاء المقاتلة حتى يسلحوا نياتهم لأجل الإسلام لاستور الكفار على بلاد الإسلام فإن تعليق العطايا في القلوب متعذة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم وقال إني لا أعطي رجالا وأدع رجالا والذين أدعوا أحب إلي من للذين أعطي أعطي رجالا لما في قلوب من الهلل والجزح وأكل رجالا لما في قلوب من الغنى والخير وقال إني لا أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا قال يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يا أبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل قال ولما كان عام حنين قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعويين بن حصر والعباس بن مرداس والأخرع بن حابس وأمثالهم وبين سهيل بن عمر وصفان بن أمية وعكرم بن نبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثال من الطلاقاء الذي أطلقهم عام الفتح ولم يعطي المهاجرين الأنصار شيئا أعطاهم يتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لن يعطيهم هم أفضل عنده وهم سادات أولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحي بعد النبيين والمرسلين والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته وعمتهم أغنياء لا فخرة فلو كان العطاء للحاجة مخدمة على العطاء للمصطحة العامة لن يلقي النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء إلى أغنياء السادة المطاعين في عشائرهم ويدع أطاء من عنده من المهاجر والأنصاء الذين أحوج منهم وأفضل قالوا مثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولهم يا محمد اعدل فإنك لم تعد وقال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله تعالى حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ومن يعد إذا لم أعد لقد خبت وخسرت إن لم أعد فقال له بعض الصحابة دعني أضرب عنق هذا فقال إنه يخرج من ضئذي أي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيام وفي رواية لأدركتهم لأقتللنهم قتل عهد قد قتل استئصار لأبقي لا منهم أحد قالوا هؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن بي طالب رضي الله عنه فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراتهم قال فأخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد لكن بغير علم فاقتبى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فإن العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان فكلما كان لله اقوى ولدين الله انفع كان العطاء فيه اولى وقال واعطاء محتاجي اليه في اقامه الدين وقمع اعدائه واظهاره واعلاءه اعظم من اعطاء من لا يكون كذلك وان كان الثاني احوج وهذا كثير من الناس في وعطايا ولا الأمور فالحكام يسوسون الناس بالمقتضى الذي يقتضيه المصلحة الشرعية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يسوسهم بالعطايا الدنيوية على حسب المصلحة الشرعية فالمحافظة على دين الناس وما ينفع المصالح العامة أولاك حتى قد يعطي الكافر عطايا الكثيرة وبلده فيه محتاجي فلا يحفل أحد أن يعترض لأن المصلحة المسلمين يذبع الشرع عنهم أولى من ضعام جائعهم تلك مصلحة عامة وهذه مصلحة خاصة وهذا مما يقضره العلماء عليهم رحمة الله